119. ولقد همت به 110. وهم بها لولا أرآ برهان ربه 111. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا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 قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين